Bye. وآخرت غربتي ونوري يا جوز ربي خلقني عشان فعيشك تبقى دي قايته يا جوز ربي خلقني عشان فعيشك تبقى دي قايته يا طعم العمر في بدايته وآخر صورة في نهايته وآخرت غربتي ونوري ربي غني عنك يا شان تنسى عشقك قد ايه انت دي اجزر ربي غني عنك يا عشقك قد ايه Uh oh عشان في عشق اكتبها لئا يا لون الورد في ربيع وصوت الطير في تسبيع ينادي الملك للمالك عشق لو ينزل على العاصي صار من الأولي اي ما قويت على روحنا ولا عرفنا اشئنا ليه لقينا ضامن فينا وحق اللي خلقنا ثاني وخلينا نكون واحد لو في قديم الزمان لكنه خلدوا اسمك واه Love مال البدر وقومي مقام الشمس ما الفجر بلا نور البدر والفجر كله ولا حملت عينيك شمس ولا فجر وقالوا لو تشاء سلوتان فقلت لهم اني لا شاء وكيف حبها عالق بقال